قال إذهِي مُ فَإِن اللهَّه يَأتيبِ الشَّمس مِنَ المَشقِ فَأتِ بِه مِنَ الْ المَغُربِ فَبُهِ تََّ كَفَضْ واللَّهُ لا يَهدِقَومَ الظَّالِمين.